بسم الله الرحمن الرحيم ما <تصفيق> فَإِنَّهُ النغ ذوس فأخلعن عليك إِنَّكَ بالغادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما One night to What a Ashtonat tukeni napsi. Uh -huh. for <laughs> Hello. Um, own and mm -hmm.